يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من فَاتِنْسُمَّ مِنْ عَلَقَاتٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ثُمَّ مِنْ عِظَامٍ خَلَقْنَاهُ فَقَطَّرْنَاهُ ثمَّ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُ أشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَفَّهَّ إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت Wa rabat wa mbatat min kulli zawjin